سوره الفتح بسم الله الرحمن الرحيم انَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نعمته, نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا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 سلنا كشهتَ وَبَشرَ وَنَذير بتُؤِنوا بِِل ي رَصونِهِ وَتعَزِرُوه وَتطْقِرون وَتُسَبِحهُ بكرَةَ وَصلَ إِ لذينَ يُبائعونكَ ماَا يبائعونَ اللهه يَدُ الله فَووقَ عديهم فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم أليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد, إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن يجبون Al-Rasul wa al-Mu'minun ila ahlihim abada Wazuyin thalika fi qlubikum Wadlan tum fannan ssoi wakun tum qawman bura Wom lam yumin 129. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء, ويعذب من يشاء 117. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدنوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله قابل بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل لي مخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم الي باس شديد ان تقاتلونهم تقاتلونهم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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأمهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما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 وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَلَّوُوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ ان تظن فتصيبكم منهم عره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء عذابين الذين كفروا منهم عذابا اليما اذ جعل الذين كفروا في قنوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ كُنْتُمْ مُحْلِقِينَ أَوْ تَشَامَةً أَوْ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 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ وَعَلَى الْكُفَّارِ الرَّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود نارك مثلهم في التوراة ومثلهم في يزرع اخرج شطؤه فازره فاستغلض فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الذراعا يغيذ به مل الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما